أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمسلمين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 الذين عند الله الإسلام، ومختفف الذين أُتِرَ كتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضيع بينهم، وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِسَابِ فَإِنْ حَكَمْتُمْ كَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ هُدُوا كِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي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 أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ مُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعُرِضُونَ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيه فيت كل نفس مع كسبت وهم لا يظلمون قل إلا هم ملك الملك تأتي الملك من تشاء وتزعل الملك مما تشاء. وَتُرْجِمُ مَن تَشَاءُ وَتَدِينُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُطْوِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُطْوِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج العي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْوَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوءٍ فَوَتْلُوا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهم يغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم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 إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها بانت ربي إني وضعتها أوثا، والله أعلم بما وضعت، وليس لكم كل أوثا. وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجُلُ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا تَخَلَّعَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عندها رِزْقًا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولذلك دع ذكريا رب قال رب أبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يصلي في المحرى بأنك الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبار بامرأتي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب تعلي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وَنُكْرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِذَا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ فَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم قنتي لربك واسجديني واركعيني مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه لك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم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 لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم أَن أخلق لكم من الطين كهيئة طير فأنفؤ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأذرب الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنفعكم بما تأكلون وما تأخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ونصدقا لما بين يدي من تَرَاكِ بَلْ يُحِنُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرٌّ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ هذا أسراط مستقيم ألما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحماريون نحن أنصار الله هرند <تصفيق> بأننا